الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رافه في دين الله ولا تأخذكم بهما رأسة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينتهي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 والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلبة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأطلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم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 إِذْ كُنْتُمْ مُبِينِينَ لَوْلَا جَاءَ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما افضلتم فيه عذاب عظيم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 ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين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 ثم لا تعلمون ولو لفضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان.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 يشاء والله سميع عليم ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا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 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنثوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون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 ان الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن او ابائهن أو آبائ بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء ابعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني, إخوانهن أو بني, إخوانهن أو بني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 وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يؤنهم الله من فضله والله واسع عليم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 ولقد أَنزَلْنَا إليكم آيَاتٍ مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وَمَوْعِظَةً للمتقين الله نور السماوات وَالْأَرْضِ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 إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده, ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ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 يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنابرقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبرة لأولي الأبطار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَقْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رجلين وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعَ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لقد أنزلنا آياتا مبينا، والله يهدي من يشاء إلى طريق مستقيم.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 إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم الذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابون أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون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 ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويستقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لَيَخْرُجُنَّ قل لا تقسموا طاعة معروفة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 وَإِذَا بلغ الْأَطْفَالُ منكم الحلم فَلْيَسْتَأْذِنُوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء الله لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم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 إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم والتغفر لهم الله إن الله غفور رحيم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 تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إِنَّ لله ما في السماوات وَالْأَرْضِ قد يعلم ما أَنْتُمْ عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عَمِلُوا والله بكل شيء عليم